قالت ليا فيك وقاو ليرن يصيح بجانبيه نار جرحت وقاو فبعد جرحك قوة تبك السماء فتنطل الأمطار قالت ليا للظلم فيك وقاو صيح بجانبيه نهار جرحت وقار فبعد جرحك قوة تبكي السماء فتنطل الأمطار ببكائها تفي المدائن كلها والأرض تنعم منهما وقفار والارض إن كادت تموت فقد حيات بدموعها وإبائها المغوار ببكائها تحيى المدائن كلها والارض تنعم منهما وقفار والارض إن كادت تموت فقد حيات بدموعها وإبائها المغوار قالت ليالي الظلم فيك وقار ليل يصيح بجانبيه نمار جرحت وقار فبعد ترحك قوة تبكي السماء فتنطل الأمطار كم فيك من خير وقار وأنجوم على السماء وأنجوم أنصار تاج الشريعة زينت كف زنك ذك القار فصرت أنت وقار كم فيك من خير وقار وأنجوم على السماء وأنجوم أنصار تاج الشريعة زينتك فزانك ذاك الوقار فصرت أنت وقار عهد علينا إن حينا أنه سيعد فتحك أطهر أحرار عهد علينا إن حينا أنه سيعيد فتحك أطور أحرار قولت ليالي الظلم فيك وقار ليل يصيح بجانبيه نهاره جرحت وقار فبعد جرحك قوة تدرك السماء فتنطل الأمطار قالت ليالي الظلم فيك وقار ليل يصيح بجانبيه نهار جرحت وقار فبعد جرحك قوة في السماء فتنطل الأمطار.